Köszönöm ما تتبعتكم روح حبكم سكن بيها صارت حياتي جروح خربت معانيها وش بيدي عن نسيار تعبني حل الشوك لو عمري يمكو مقضي لو روحتي سعد فوق ما تتبعتكم روح حكم سكن بها صارت حياتي يروح خربت معانيها وش بيدعى نسيم يا تعبنا حن لو عمري يمكن مقضي لو روح حتى صعد فوق او صعب راح اقدر ارتاح ماكوش شي سوي كارث الكوم واعشقش نوم بعد كوم عشيت بيه القوم ماتت بعد كوم وروح حبكم سكن بيه صارت حياتي جروح ضربت <تصفيق> معاني <تصفيق> وجع ما يروح تعبني ما يهدى علمه ولا يلقى راحت بلا ردة ما كنت اصدق يوم دمعي ظل حيرة انا دربي على الخيط الجاب على الحيطان بي وجع ما يروح تعبني ما يهده عاللمة والأيام الراحة بلا ردت ما كنت صديقي يوم دمعي الأضل حيران أنا تربيع الخير الشاب على الحيطان والأحزان على الشاب مو صار مو يمي مقابعي وانا قريب احضنا وانسى كن همي ماتت بعد حبكم مرح بيها صارت حياتي جروح gurbat ma